عمر يحاصر وأبو بكر يهاجر كان الطفل ابن عمر يزرع سطح منزلهم يرتجف يحدق بالوثنيين الذين سال بهم الوادي تشع سيوفهم في عينيه ينتظر طعنة من هنا أو هناك تستقر في قلب أبيه أو ظهره يتلصص اليتم عليه من شقوق الأبواب والنوافذ ينتظر الفجيعة في أي لحظة يتحدث حزنه هل سترحل أيها الحبيب هل ستتركني وحيدا كان ابن عمر يدعو وفجأة ابتسم وربما سالت دموع الفرح من عينيه البريئتين فقد رأى رجلا أنيقا يرتدي حلة فاخرة قميصا مكفوفا ومخططا بالحرير وثوبا مزينا بالنقوش قد التف بقبائ من الديباج الخالص شقت أناقته وهيبته هذا الجيش وطرق باب عمر ففتح له وما إن دخل حتى سأله عن سر هذا الحشد وقال ما بالك قال عمر زعم قومك أنهم سيقتلونني. هون الرجل من الأمر، وطمأ ابن الخطاب وقال له لا سبيل إليك. ثم فتح الباب مرة أخرى، فخرج الرجل، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فصاح. أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبَع. قال لا سبيل إليه. أنا جار له. فأغمد الجميع سيوفهم وانصرفوا. أما ابن عمر فيصف تغير المشهد فيقول فرأيت الناس تصدعوا عن فتعجبت من عزه خلت الساحة من الحقد والإقصاء وانحدر الطفل وكأنه منح أباه من جديد يركض نحو دموع أمه وقد انقشع عنه شبح اليتم والوثنية ثم سأل عن هذا الرجل فقالوا له إنه حليف عائلة عمر العاص بن وائل السهمي لكن إذا كان الحلف قد صد القتل عن عمر فهناك من فله سوى الواحد الأحد هناك بلال الذي لا يريد مالكه أن يقتله فيخسر قيمته ولا يريده أن يحيا فيقلق وسنيته بصيحته الخالدة أحد أحد كان يتفنن في تعذيبه وكان آخر فنونه في ذلك الحر اللهب أنه أضجعه عارياً على الرمضاء ثم أحضروا له صخوراً ألهبتها الشمس فغطوه بها فمر أبو بكر بأخيه بلال. وهو على تلك الحال، فتوقف وقلبه ينزف حزنا، ضاقت به الأرض، وتوجه نحو مالكه أمية بن خلف، فساومه على شرائه، حتى سلمه الثمن الذي أراد، ثم توجه رضي الله عنه نحو ذلك الجبل الأشم المكسو بالحجارة فأزالها عنه حجرا حجرا ثم كساه ثيابا وعانقه حبا ودموعا وبشره ببشرى لم يتسع لها قلبه حين أخبره الصديق أنه حر لوجه الله بكى بلال من الفرح طويلا لكن مكة أبكت أبا بكر حزنا وضاقت به حتى حمل زاده وودعها